منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمن فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الرحيمين فاتخذتموهم سخريا حتى ان ذكري وكنتم منهم تضحكون ونزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فَسَأَلَ الْعَادِيْنَ قَالُوا إِنَّ بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلٌ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ